وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا ودا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم الا ان تاتي غمسه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما لِينا اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ وَهُوَ مُعْرِضٌ يرى بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرأمة لو يآخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدون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 تا ابل وغم جمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا